13. استمع إلى الكلمات وضع علامة الصح تحت الكلمة الصحيحة كما في المثال خلق هجم ضرب ظلم حمى علم حضر ركب مضى عرف خير سبح لبس سقر زاد